Bismillahirrahmanirrahim Hal taka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'atun amilatu nasibatan tasla naran hamiyah tusqa min 'aynin leysel hem taağan illa min ziriğe la yüsmen ve la yügni min jooğ, ujohu yu'ma ızin naime li səyha raziyet, فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء